111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. لا أقسم بيوم القيامة 113. ولا أقسم بالنفس اللوامة 114. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 115. قادرين على أن نسوي بنانه 111. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 112. يسأل أيان يوم القيامة 113. فإذا برق البصر 114. وخسف القمر 115. وجمع الشمس والقمر 116. يقول الإنسان يومئذ أين المفر 117. لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر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 129. ثم إن علينا بيانة 120. كلا بل تحبون العاجلة 121. وتذرون الآخرة 122. وجوه يومئذ ناظرة 123. إلى ربها ناظرة 124. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة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 113. كَانَ كان فَخَلَقَ فخلق فسوا 114. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 115. أليس ذلك بقادر على أن يحيي